بسم الله الرحمن الرحيم الا جاء ادروا لاثقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد اننا لا نصير على سالب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 يَسْخَرُونَ فظَنُّوا بِأَعْيُنِ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَن يَسْتَغْفِرَ لَكُمْ أَحَدٌ وَرَأَيْتَهُمْ يَعْضِلُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ استغفرت لهم ان لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين قوم الذين يقولون لا نؤمن شيئا على من ينادي رسول الله حتى ينصب وَإِلَٰهُنَا يُعَذِّبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَرْحَمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْيَافِقُونَ يَقُولُونَ لَئِنْ وُجِدْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّنَا الْأَعَذُّ من مِنْهَا الْأَبَد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَعْلَمُونَ يَا حَيُّ الَّذِي آمَنُوا لَا تُصِيبُكُمُ الْأَمْوَالُ وَلَا الْأَوْلَادُ فَمَا تَنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ ورأي يصنع ذلك فاولائه القاسر وانفقوا مما يرزقناكم من قدر ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اقصرت مني قليبا انقول ربنا لا اخرتنا ولا حفرتني الا اجل يوم قربنا فاصدق وكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ